ويدعو للجهل ويدعو لأن تكون الأمة أمية ويستدل على ذلك بقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين وبقوله تعالى النبي الأمي وبقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخارية ومسلم نحن أمة أمية نحن أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا وهكذا بعدين الثالثة مرة عمل هكذا ومرة فعل هكذا قال يعني الشهر إما 29 وإما 30 الحديث متفق عليه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وأشار بيديه 29 أو 30 فجاء البعض يقول دين يقمع الحرية في التعلم دين يشرف ويعزز ويكرم الأمية دين يدعو للأمية فأي الدين هذا؟ فنقول يا في الله كما نقول دائما في كل شبهة هذا من الجهل في الدين من الجهل في سياق الآيات والأحديث ومن الجهل في أسباب ورود الآيات والحديث. وهذا كالذي يقول أن الله جل جلاله نهى عن الصلاة فقلنا له ما الدليل على ذلك فقال ناء لم تر أن الله يقول فويل للمصلين فنقول له أكمل الآية لأن الله يقول الذين هم عن صلاةهم سهم في عندنا شيء يا أخواني اسمه سبب ورود الحديث. هل أنت جيب كتاب غير الصالحين مثلاً تلاقي فيها حديث بس اللي بدوا يعرف معاني الأحاديث الحقيقية ليستنبط منها الأحكام بدوا يرجع للعلماء اللي يتكلموا بشروح الحديث والعلماء اللي يتكلموا بشروح الحديث أول شيء عملوا بحثوا عن سبب الورود. دروا لك مثال. إذا قلت أنا الآن ماء في العمية مي. ما أريده؟ لماذا قلت أشرب؟ كيف تبدأ سلسية؟ أيها. سبب ورود اللفظ. إذا كنت مشمر أقدي وقف على باب المسجد قلت يا شباب مي ما أريده؟ توضع. وإذا كنت قاعد هنا أقول شباب أريد مي ما أريده؟ أشرب. وإذا أفضل سيارة وأنت شوف ما يشوف نعمل تغسل سيارة حسب المكان بس هي نفس الكلمة لذلك الكلام يحتمل أكثر من معنى حسب السبب الذي ورد لأجله لما ورد هذا النص لما ورد هذا الحديث ما سبب ورود هذا الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية كانت صحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا في كيفية إثبات دخول الشهر شهر رمضان فقال بعضهم نحسب ذلك بالفلك نعود يا عمي نحن نحسبه ونرى الحسبات الفلكية ما تعطينا ونظر بلاء على معرفة أول رمضان فقال صلى الله عليه وسلم ردا عليهم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أي في هذا الأمر فقط الشهر هكذا ثم عد بيده ثلاثا إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون أي نحن نعتقد أن دخول الشهر ينبني على الرؤية وإن غم علينا نكمله ثلاثون يوماً الذي يؤكد هذا يحبة في الله الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تبلغ المئات إذا لم يكن الآلاف التي حف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا تعالى على العلم ألم يقول جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون طيب الشيخ ما هو سمنا أم أمية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم طيب شو يعمل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أحد منكم أمر الصحابة وطلب منهم رضي الله عنهم أن يتعلموا فأرسل زيدا رضي زيد الله تعالى عنه ليتعلم العلوم فقال صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام ابن, ابن مسعود وأقرأكم لكتاب الله كذا قسموا الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم لغة الغير وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من برع في عدة أنواع من العلوم طيب الشيخ فيك تقولنا ما يعني كلمة أمي قالوا علماء الأمي إذا نروح نحن مش كلامي نروح أنت على معجم اللغات أو معجم الكلمات طلع كتاب اسم كتاب المعجم شوف كلمة أمي شو معناها قال أمي تعود إلى الأم والأم كما قال الله جل جلاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون إذن أنتم أصلكم أمة أمية وهذا لا عيب فيه وأصلي وأصلك هكذا من منا ولد من بطن أمه يقرأ ويكتب فإذن نحن أمة أصلنا أمة أمية فعلا في الصحراء العرب كانوا منتشرون أغلبهم لا يقرؤون ولا يكتبون فبعث فيهم وهذه فيها رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه حول الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب إلى أمة كلها علماء يعني اليوم تقول لي أنت يا شيخ اشتغل لي على عشرة بيقرأوا بيكتبوا شيء واشتغل على عشرة ما بيقرأوا بيكتبوا شيء تاني شناك اللي بيعلموا بيعرفوا أنه كثير صعب محو الأمية يجيب الآن إنسان أبن أربعين خمسين قد يكون بعضنا هكذا قل له تع تعلم يجي بتعلم يتعلم يا شيخ والله صحب عليه ما عم بقدر ما عم بقدر أنا يريتني أنا وصغير حتى علمني وين كان العلم هلأ غير كلية هلأ على كبر صعب عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليستخرج من هذه الأمة التي تشبه الصخر كانت أمية لا تعرف شيئا من القراءة والكتابة والعلوم يخرج منها العلماء كأمثال أبي هريرة وأمثال ابن مسعود وأمثال ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن وامثال عائش رضي الله عنها وأمثال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فهذا إنجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه بقي النبي صلى الله عليه وسلم على أميته التي كان عليها وهي منقبة في حقه وليست منقصة أنه لا يقرأ ولا يكتب وهذا فيه أعظم رد على من يقول أن القرآن الكريم من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من بعض بقايا الأمم السابقة من النصارى ثم كتبه بيمينه وربنا جل جلاله رد هذا وجعل أمية النبي صلى الله عليه وسلم رفعة له عندما جاء جبريل وطلب منه أن يقرأ قال ما النبي قال أنا لا أعرف القراءة وكتابة يا جبريل ماذا أقرأ وعندما كان, كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد القرآن دائما ليحفظه يشقل ربنا تعالى في صوت المدسر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه نحن نعطيك إياه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليك بيان. علينا بيانه ذلك الحبة في الله إذن الأمية هي كانت في الأمة وجاء الإسلام بأمر العلم وبطلب العلم لذلك اليوم النبي عليه السلام يقول من تعلم حرفا من كتاب الله هل ترون حلقة التي فيها بعد الفجر مع الشيخ هاي والله لو بس يكشف الحجاب لتطلعوا على الأجور التي لكم فيها هذول الشباب اللي جاهدوا أنفسهم وبأيوا للشروق عادينا كل يوم جزء قال من تعلم حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف للميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف أمي حرف اللي عم برغبنا بتعلم حرف بكرة عم يدعو للأمية قال النبي عليه الصلاة والسلام من يحب أن يغدو أي يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان بطحان هو كان سوق حد المدينة هذا السوق كان بقلبه غنم وبقر وإبل طبعاً كيف اليوم مثلاً إذا بتقولوا الواحد شو أكثر شيء بتحب بعد ما تملك بيت منكم أقول لك سيارة. الصحابي كان عندهم أفضل شيء بعد العرب عموماً بعد البيت مسكن بقرة جمل غنم ماعز فهذا الوادي كان وادي كل ألحب فقاله النبي عليه السلام مين بحب منكم ينزل هلأ على الوادي ينقي أجمل جملين ناقتين كوماوين يعني محمري مضوعه من غير يقثن بدون ما يسرؤون ومن غير قطيعة راحة بدون ما يتخنى مع أحداً نزال دور يخذهم 100% قال كلنا يحب ذلك ألا قلنا ننزل مرض سياراتنا إليك سيارتين في 2020 موديل جديد بدون ما تسرقهم وبدون ما تتخنى مع وبلاش إليك شو حداً يتزهد وقول لي شيخ ببارك الله فيك والله كل منهم نمشي أقول الله لا طيب النبي عليه السلام قال لأني يغضوا أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث من ومن أعدادهن الإبل عم برغب عم بقول تعالوا المسجد تعلموا قال من أتى إلى المسجد بنية العلم او التعلم كان مجيئه للمسجد كأنه حج أو عمره او كما قال عليه السلام ولا نستطيع أن نذكر هاي كتب العلم شوف افتح شوف المكتبة الإسلامية شوف ماذا أعطى الإسلام، أمة الإسلام لكل الأمة ذلك أختم فأقول أن الأمية ليست منقصة في الأمة إنما المقصود منها ترجع إلى كلمة الأم وهي الفطرة التي خلق الله جل جلاله الإنسان عليها أنه لا يعرف القراءة والكتابة فجاء الإسلام ونبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام ليفرج الناس من هذا الجهل إلى أنوار العلم وبقي صلى الله عليه وسلم على بعلمه على أميته التي ليس فيها قراءة ولا كتابة حتى يثبت للبشرية أن القرآن هو كتاب الله جل جلاله نكون بهكذا الحبة في الله بعد ختمنا هذه السلسلة لأنه إن شاء الله ابتداء من الغد حيبدأ عن القيام حيكون عندنا بين الأذان والإقامة سلسلة اخطاء ببعض الفقهيات اللي بنعملها كل سنة ونقف هنا لأنه بعد الفجر بعد قيام طويل بكون للشباب فما حيكون في عنا درس طويل بعد الفجر حتى الجميع اللي بدوا يكمل بقراءة القرآن أو اللي بدوا يكمل أذكاره وأوراده حتى الشروق وسنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى سنصل للتراويح بعدين نتوقف حتى ثم يبدأ القيام إن شاء الله تعالى حتى صرات الفجر فشاركونا وكونوا معنا شدوا الهمم وأرفعوا العزائم كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وأنا الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم هذه الليلة يا أخواني اللي جاي ليلة الواحدة عند كثير من الفقهاء منهم الشافعية وغيرهم يقولوا أن أرجى الليالي من ليالي العشر الأواخر ليلتين وحدة وعشرين وسبعة يرنو الفقهاء ويرجو ليلتين ان يكونا يكون, أن يكون أن تكون ليلة القدر هي ليلة ال21 ليله ال27 فاغتنموها وتفرغوا فيها ونسال الله تقبل منا ومنكم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم